بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المشاهدون أيها الأحبة في كل مكان أيها الصائمون لشهر رمضان أيها المستقبلون لهذا الشهر الكريم العزيز الفضيل يا من ترجون من ربكم رحمة منه وغفران ها نحن وإياكم بين يدي رمضان أيها الأحبة في كل مكان أيها الصائمون أيها الراجون لرحمة ربكم أيها الصائمون الذين تستغفر لهم في لجج البحور حيتان يا من يرجون من ربهم رحمة منه وغفرانا وإحسان يا من صفد عنكم ربكم الشياطين ويا من كفاكم شر مرد في الجان أقول لكم جميعا في مطلع حلقتنا هذه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بين يدي رمضان الحلقة الأولى من حلقات الكلمة الطيبة التي ستأتيكم بإذن المولى جل وعلا في كل عصر من أيام شهر رمضان المبارك ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه بين يدي رمضان هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم أما ضيفنا الذي نتشرف بأن يكون معنا في هذه الحلقة كي نتحاور معه ونطرح عليه بعض الأسئلة وننال من علمه وفهمه وتوجيهه المبارك بإذن الله تعالى فهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعية المسدد والموفق بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي كل مسيرة دعوته المباركة إلى الله جل وعلا بشنكم جميعا في مطلع هذا اللقاء أتوجه بالترحيب لفضيلة الشيخ فحياكم الله وأهلا بكم بارك الله لنا ولكم يا شيخي هذا الشهر ومن الله أن يتقبل منا ومن صالح الأهمال بين يدي رمضان ماذا تقولون؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم عن المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي له الفيدة عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أما بعد ماذا أثناء أن نقول في بداية هذا الشهر الذي اختصه ربه جل جلاله يكفيه شرف أن الله جل جلاله الذي اختاره بنزول أعظم كتاب بنزول كلامه سبحانه وتعالى فنتقدم بخالف التهن أهل جميع المسلمين في أرجاء الأرض وأرجاء المعمورة فنقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر العظيم وأن يجعلنا وإياكم فيه من ما من الإيران وأن يرى الله سبحانه وتعالى منا ما يرضيه سبحانه وعنا اللهم آمن المحاور كثيرة حقيقة عندما يتبادر إلى الذهن أن الموضوع هو رمضان وتشفهل الوجوه عندما يكون الضيف هو رمضان وتنشرح الصدور وتخفق القلوب حقيقة عندما يأتي رمضان ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستقبله حق الاشتقبل آمين. آمين. ولكن يا شيخنا الفاضل من المهم جدا في اليوم الأول من رمضان وقبل أن ندلف إلى ساعاته وثوانيه التي رتب عليها ربنا أجرا عظيما وكبيرا أن نعرف الفهم الصحيح لهذا الشهر الفضيل وعندما أصلوا هذا السؤال فلأنه هنالك أناسا فهموا رمضان فهما خاطئا فصحيحه. الحمد لله هذا من أهم الأسئلة فيطرح لي في هذا في هذا البرنامج ولكن في كل مكان ولا بد أن يطرح هذا السؤال الكل على نفسه أن يطرح نفسه هذا السؤال نحن ليس عندنا مشكلة في فهم في حفظ النصوص نحن نحفظ نصوص من القرآن نحفظ نصوص من السنة ولو جيت تسأل الناس كلهم لك الحديث بالتخريج ومن رواه ومن صححه و... لكن عندنا مشكلة في فهم هذه الأحاديث والآيات نحن لن نأتي بأحاديث من عندنا ونخترع أحاديث من عندنا نحن فهمنا بصراحة لن يكون صريحين وواضحين وتكون بيننا الشفافية في هذه اللحظة لابد أن نتكلم الآن ليس مع الآذان ولكن مع القلوب ومع أنفسنا وأنا أسأل السؤال لابد وأرجو من إخواني وأخواتي أن كل واحد يسأل نفسه، لأني والله أوجه النفس قبلكم. بصراحة هل فهمنا رمضان؟ نحن إيش فهمنا على رمضان؟ فهمنا على رمضان أن نجوع ونعطش من أذان الفجر إلى المغرب. والله هذا فهم أكثر الناس. والله سبحانه وتعالى ما ذكر أكثر الناس قال ولكن أكثر الناس ما لهم يا رب أكثر الناس. لا يعلمون فنحن نريد انطلاقا من هذه الحلقة أن نكون مع الذين يعلمون يعني من القليل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الخبيث كثير والقليل هم من فهموا فنريد أن نكون من هؤلاء الطيبون من أهل الفهم الصحيح عند رب العالمين تعالوا من سيخبرنا عن رمضان أحق وأصدق ممن خلقه ألا يعلم من خلقه هو خلقنا وهو الذي شرع لنا هذا الدين وهو الذي أخبرنا عن رمضان الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس طيب يا ربي ما شرعت هذا الشهر وكرمت بهذا القرآن طيب لماذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن كنت مؤمن فاخذ هذه الآية بكاملها إلى نهايتها لا تأخذ نصف وتنسى نصف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما قال كتب عليكم وجوغ العطش كما كتب على الذين من قبلكم لما يا رب كتبته لعلكم تعطشون لا هذا اللي فهمناها احنا لعلكم تجوعون هذا اللي فهمناها احنا الله يقول هذا تهمكم انتم ما نريد منكم ليس لعلكم تجوعون ولا لعلكم تعطشون كلهم يا محمد ان الله أنزر هذه الاية لعلكم تتقون فاسألك بالله كشرين سنوث منها هل تحس انكم اتقي هل تحسين انكم اتقيها يعني تقدر تفعل الذنب وما تفعلها ممكن هذا هو الهدف الرئيسي الذي يريدنا ربي عالمين أن نفهمه في رمضان قال لعلكم تتقون ويقول أهل العلم إذا كانت صيام عشرين سنة وعشرين سنة ما تحقق ما بعد العلم فراجع ما قبل العلم راجع صيامك لأجل هذا أكثر ما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أكثر ناس عنهم عظيم قل هو نواء عظيم أنتم عنهم عظيم فأنزل محمد عليه الصلاة والسلام قال قل لهم هم يسمعون لك يا رسول الله قل لهم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل هذه الشيء كل عملها دخل في لأطعمها ولا في مشروبات من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني إذا أنت ما عندك تتغير تفرك الكلام الحرام والمسماعات الحرام والجهل اللي تجعل كل يوم هذا الحديث البخاري طيب يمكن أثر نفس ما سمعه قال قل لهم حديث آخر إيش الحديث الثاني في مثل بن قال رب صائم هو يظن في نفسه أنه صائم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع العطش الجوع العطش يعني أذن المغرب وهو ظن أنه صام كتب يطعيسها أنه جاع وعطش <تصفيق> يعني معنى هذا الكلام أن قول الله عز وجل في الأحاديث الأخرى أن كل عمل ابن آدم له ترى يا جماعة هذا الحديث نحفظه, نحفظه لكن ما ندعي أصال هذا الحديث يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له يعني صيامك جهادك صلاتك, صلاتك، جهادك كل أعمالك صدقاتك زكواتك كلها لك يعني في صحيح مسلم قال الحسن بعشر أمثالها إلى سبعيني الضعف ويضاعف الله قال إلا الصوم شفت لغة الأرقام اللي يعني توضع لكل الأجور الأخرى والأعمال الأخرى ليست موجودة في الثياب لغة الأقام اللي يعرفها البشر توريونات أو خمسين سفر لا اللغة هذه الله قال لا يعرفها البشر نحن خلقنا عقولهم وكم قفر بعد الرقم هذا الصوم لا تدركه عقول الناس إلا الصوم إنه لي يوم اختاره يا جماعة ترى مسألة منه بسيطة اختاره على الجهاد على الصلاة اختارتها القضية مسألة المجازات قال إلا الصوم فإنه لي وأنا وأنا أجزيبة يعني لا من هذا الكلام كله كما قال الشيخ الأعلم بن عثيمه رحمه الله قال معنى هذا كان لما أورد كلام سفيان بن عيينة قال نبغي سفيه في الحساب فيو يؤخذ من حسناته ويوضع يوضع فيه حسنات الآخرين اللي يخطأ عليهم بالنسانة بعرضه قال فيؤخذ من حسناته ويطرح قال في من سائر الأعمال إلا الصوم هذا الصوم ما أحد يقرأه هذا الحسنات اللي سجيت له الصوم ما أحد يقربها قال حتى إذا ما بقي له طيب إلا الصوم قال يتحمل الله المجلاه العلَّه <تصفيق> لأن هذا الأجر الله لا أحد يأخذ منه لا بشر ولا غير الأزل هذا النبي النبي عليه الصلاة قال وهذا لو ما جاء في فضيلة الصيام إلا هذا والله لك فهذا لمن ليس للجائعين جماع ليس للعطشاء هذا للصائمين يعني هل ممكن واحد يجوع بس ما كتب الصيام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لبعض يقال له باب الريان هذا ترى العالم كلهم صائمين في جنة كل اللي في جنة صائمين طيب ليش قال عسلم يدخل منه الصائمون ما قال المتقون؟ قال الصائمون ثم لا يدخل منه أحد سوهم طيب ما يحد يدخل جنة اللي يتطغر بباب ليش ما يدخل من هذا الباب هذا اللي نبدعه ما قال يدخله الجائعون قال يدخله الصائمون فنحب يا جماعة أن نذكر هذه القضية في مستهل هذا اللقاء وفي هذه البداية حتى نعرف معرسية جماعة ولابد الخطأ ما هو بعيد أن نكون صايمين خطأ 20 شهر 20 سنة ما هو بعيد لكن العيب الآن أننا نعلم هذا الكلام الآن أن الدعوة ما هي مسألة جوع وراطش الله سبحانه وتعالى أن يتعا... يتعامل يتعا... يتعا... يتعا في رمضان ليس على الإدفاد لأجل هذا هو جرّد الجسد تماما إيش عندك جسد إن تبغى تأكل ما راح تأكل تبغى تشرب ما راح تشرب تبغى شهرة نكاح ما نخليك تنكح حتى يجربنا الله سبحانه يعطينا ربنا مشغولين كلها مع جسد. قال يا أخي خذه شهراً خذه شهر مع الروح م. شهر ولا ثلاث ذات الجسد كلها ما هي عندكم إنها يبغى يفرغنا رب العالمين نجلس مع روحك ننظر هل نحن نحس بعظمة رب العالمين لأجل هذا لو جلست مع روحك وأنا أقدم لك كأس للماء أقول تفضل حبيبي الغالي إن شاء شوفت على وجه مثلاً علامات مات الأعواد شو أن تفضل حبيت تغنى عشان أقول ليش والله لو أدفع لك مليون ما تشرب تبحان الله طيب أنت ملاش ما أدفع لك شيء شرب لا الآن أقول لك مليون ريال لا أعطيت شيك بمليار والله أقسم بالله أنك ما تأخذها والله لو أعطيت شيك بمليار يعني اللي جاتين يسعون في العالم في بورصات ومفوتين طلوات وعشان كلها أقول لك اشرب ما حبيبي أنت أطشان أسفداد موجود عندك وأنا عارض عليك عروض حيالية تقول لا أقول ليش تقول الله ما أشرب ليش تقول أخاف الله خاف الله رب هذا اللي يعني والله تعالى من الصور ما بنت أني مني عطشان قلت أخاف الله هذه لعلهم لعلهم يتقوا أحرم عليك الحلال عشان ما يجي المغرب تشرب أنت خافني في حلال الحين إذا ولعت ثقارتك أنت ما خفتني في حرام فصيامك كله ما تستفت من اللي في النهار ما تستفت من هذا أسأل الله تعالى وقالكم ويعلمنا هذه التقوى فضيلة الشيخ لا تتحققوا إلا لمن وعى أن هذا الذنب الذي قد يرتكبه في شهر رمضان أن له يعني عقابا شديدا من ربنا جل وعلا وأنه قد ارتكب محرما وفعلا شنيعا في شهر لم يجعل أبدا لمثل هذه الأفعال و... و... ويسر ذلك على كل السنة ولكن يتأكد التحريم وعظمة الدم في هذا الشهر الفضيل لو تحدثتم يا شيخ عن ما يجب على الإنسان وعلى المسلم خصوصا في هذا الشهر الفضيل أن يستشعره من عظمة هذا الدم الذي يستكبه في هذا الشهر العظيم يقول عبد الله مسعود يعني رحمة الله يقول المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو به جانك تحت جبل والجبل يتحرك بينزل عليه قال وأما الفاسق والمنافق فيرى ذنبه كأنه دباب وقع عليه فقال بياك ذوطار المسألة بسهلة تخيل الحديث هذا والكلام هذا كلام يترجم في مجلدات تخيل شعور رجل الآن ماهو جبل جدار بطيح عليه جدار يشوف الجدار تسجي بطيح والآن اللحظات هذه ايش اللي يصيبه من الهلع والخوف كيف اذا صار جبل والجبل منحني علي ان بيصطط ايش بيفعل الحالة النفسية اللي يصيها بعد الذنب تجده انسان يعني هلع وخوف وعنده من الروعة ما الله بيعليم يسقط عليها جبل ثم ايش بيعمل ولم يقف كلا يتسلق الخوف بس خوف ثم فرار يتمر عشان ذنب تعمه جبل هذا المؤمن هل انا ويأكلهم؟ ويا ان شاء الله هل انا ويأكلهم؟ هذا السؤال اللي أنا حنفتها دائمًا لكلنا كل من نفعل ذنوب إذا فعلا ذب نسب بهالخوف الخوف فتفروا إلى الله أما منافق قال فيرى ذنوبة كأنه ذباد فهو طبيعيًا إليس يقلب على القنوات طبيعية ويشوف الدمات ويشوف المنكرات والأغاني ثم يقفل فردعه ما عنده مشكلة قال كأنه ذباد قال بيا تذا وطار إن كثر من رأى من نفسه والإخلاص وقال استغفر الله فيا جماعة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام نعم بسم دخل عنه يا رسول الله يرى رجل يرى تعابير في وجه أصابه من الهلع والخوف كأنه رجل فاقد أهل وفاقد ماله قال يا رسول الله أول ما ظهره يا قال هلكت يا رسول الله انتهى موضوع هذا فلا نضح فيها فلا انتهى تدمر رسول الله يقول ما وما أهلتك قال أتيت أهلي سبحان الله زوجتك يقول أتيت زوجتي أجل الزالي شوفو يقول يعني لو, لو هذا الرجل الآن نظر لمرأة حرامة من المحارمة الآن هذا الرجل يعرف إيش معنى رمضان؟ هو يعرف غير رمضان. <تصفيق> فجاء قال يا رسول الله أتيت أهلي سبحان الله فقلت أنت تزوج على رسول الله ورسوله طيب إيش اللي؟ لأننا علم أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأتي أهلا عشان نتأدب نحن في 11 شهر ما قدبنا نأتي نساء العالمين ونسوغهم المحارم الناس يأتيك شهر يقول لك أهلك الآن ندخل في العدود المضاحة اللي عندك ونقول لك أهلك طيب لو أحد جاء أهله خمس دقائق جاء معهم خمس دقائق لو كانت القضية في جاء عطش كم يصوم كان يصوم يوم لأنه جاءهم في يوم لو تأتيهم خمس دقائق خمس دقائق هذه قضيت فيها متعتك ما استشعرت فيها عظمة رب العالمين في هو أطلع حلالك لكن الله قال له من الان لو اتيتم الخمس دقايق تصوم كم؟ اكثر من شهر رمضان تصوم شهرين متابعين عشان خمس دقايق يعني القضية يا جماعة يقول انا اعطيتك المباح وحرمته عليك حرمت عليك الحلال عشان تنتبه انك في انك 11 شهر تشرب ما يغضبنا بدون فلوس بلاش أنت لك شهر ما تراقبنا ولا تخاف مننا لك سنة ما قلت, قلت أخاف الله تقدم لك كاف خمر لسجارة ما قلت قلت أخاف الله الآن أقدم لك ما تقول أخاف الله آمن للروح أنت تستيقض الآن آمن للروح أنت تقول يا الله الآن أنا خائف عشان مويا خائف رب العالمين زوجتي ذنبي ما أكبر جيها أجل إذا أبدأ المغرب أروح أشوف نساء العالمين حلال هذا هو التخبط عندنا في الشعار الذنب هلكت يا رسول الله لأننا ما عنده مجاملة خائفة صيوم شارين من رضي الحالة المرضية ما تمتن من يصوم هلكت يا رسول الله الكلمة هذه أقسم بالله ما خرجت مني طلع من بيتها إلا متراقبة رب العالمين إلا سلم شافت؟ والله ما شافت جاء قال هلكت يا رسول الله أتيت أهلي فأنا أهلت في كل من أمثارين أهل حالك كيف سيكون موقفك عند الله أستاذ نكفض الشيخ أن أنبه وأنوه الأخوة المشاهدين لأننا نستقبل مداخلاتهم على موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net وذلك من خلال منتدى الكلمات الطيبة كما نستقبل أيضا اتصالاتكم على الهواتف التي ترونها أمامكم الآن على الشاشة ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد ونتحدث وإياه ونحن وإياكم بين يدي رمضان هذا الاستشعار فضيلة الشيخ للذنب يتفاوت فيه الناس والمسلمين يتفاوت منهم من يستشعره فيرده استشعاره وخوفه من ربه جل وعلا من وقوعه في هذه المحرمات ومنهم من يعلم أنها حراما ولكنه يقبل بأغواء من نفسه الأمارة بالسوء من الشياطين هذا دلالة على أن الناس في رمضان تختلف أحوالهم فمنهم من يخاف ربه جل وعلا ومنهم من لا يبالي بأوامر الله ونواحيه لو أردنا أن نعرف اختلاف أحوال الناس في رمضان فكيف نعرفها أولا لا بد أن ننبر القرآن ونأخذ الجبهات من كلام رب العالمين في رمضان وفي غير رمضان رب العالمين يقول ليسوا سواء ليش رب ليسوا يقول هذا البشر نأكلهم طعام ونسقيهم و... لكن هم عندي ليسوا سواء قال الله عز وجل هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون يقول اختلافهم وتصنيفهم عندنا لأني بصير لأني رأيت منهم قال أم نجعل الذين آمنوا وإش وعملوا السيئات ولم يتوبوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض اللي في نظراته مفسد يطالع هذا يطالع عراب هذا ويتكلم ويؤذي هذا وهذا وهذا يعني مفسد في الأرض تلقاه أما ينفع هذا يروح يشوف له فيلم الذي يدخل له قناة فضائية خربانة ولا فقال الله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين شوف أم نجعل المتقين كالفجار اثمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يهتنون طيب يا رب مادام بتقول لا يهتنون هم كلهم يكون ايش ربهم هم كلهم تطعمهم يا رب وان طافت ردت سلوهم وطلبهم انت ربي تتحركه ودماءهم انت يا ربي اجل في ايش يختلفون في ايش هم يختلفون عندك هذا هو الم... هذا هو المحك اللي لو فهمناه والله العبد ما تغير تخيل معي الان واحد جانس بعد المغرب أصغر خطور خفيف ثم توبة وخرج من النكت أو مثل مصحف وجه السحر في دعاء رب العالمين هل ضلك لو الأجر عندك ليس عند العالٍ سبحانه ليس عند الكريم جل جلاله لو الأجر عندك واحد جالس يعظ رب العالمين في هالقرنوات ويشوف ناس يستهزئون به رب العالمين ويبصح وإن رعى سلم يقوم من راء منكم من كرنت ليغير كريه إن كان خطأ طيب ما له هو هو أبكم لا عند الإسلام قال أجل ذلك فليغيّوه بلسانه إذا ما أجد أول يغيّوه بلسانه قال فدي قلبه وذلك أضعف الإيمان يقول هذا التخليص أضعف الناس عندنا أضعف الناس في الدين وعند رب العالمين بهذا وعلا كيف اللي جلس تعدى المراحل الاختلاف كلها وجلس يضحك وهو مقر استهداءهم بين رب العالمين وجالس النصوط ما عنده أي مشكلة فتخيل لو هم عندك لا أقول فتقيم لي هذا لهذا والله ما يكونون سواء عندنا فكيف عندنا العدل جل جلاله رب العالمين؟ شكرا. فوالله يفرق أحواهم لأجل هذه النقطة فقط افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس تجد هالنقطة حملت هم القرآن كله ما في صفحه التي فيها الكلام عن هؤلاء الصنفين يقول الله جل وعلا حين نحن نتعب ونكد ونكدح ودوامات ومناوبات ومسافر عشان يأخذنا شهادة ولا يأخذنا دورة عشان إيش عشان عش. نبينا بيت التجريم من تحت المجاري؟ جل كل الله صح. هناك خلص الحفظ هل تظن أني وإياك سنأخذ جنة عرضه الأرض والثماوات وتدخل مدلل في قفرك بلاش أن يطمعوا كل مريء منهم كل هذول على اختلافهم يقول الله يطمعوا كل مريء منهم أن يدخل جنة نعيم قال أجل كيف ندخلها يا رب قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نستهم البأساء لهذا الدين وما تذلتلوا والضراء وما تغيروا وزلدلوا ومع ذلك صبروا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا أكثر ما يبغى يصبر عن شيء ما يبغى يصبر عن نظر حرام ولا سماع حرام ولا كلام حرام فلأجل هذا الله سبحانه وتعالى جعل عنده المنافس على نوعين والسكن على نوعين والفرش على نوعين والمسامع على نوعين والمك... والكلام على نوعين إذا رأيت القرآن تجد فيه صنف قال وحلوا أساور من ذهب تجد قال الله اجعاليهم ثياب وصندس الخضر طيب تجدهم مقابل يقول الله عزل قطعت لهم ثياب من نار يعني ملابس تختلف ليش استردت ملابس يعني فيناس اختلفت في ملابسهم في ناس نبسوا ما يرضي الله فالآن آل لهم أن يلبسوا أن يلبسهم ما يرضيهم وفي ناس استمتعوا قال سئتم الأرض ما يأكل وما يتمتعوا وفي ناس شربوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى فاستقاهم الله سبحانه وتعالى وسقوا ما الحميم في ناس وسقاهم ربهم شرابا طهيرا هذه الاختلافات دي كلها في المأكول والمشروب هذا عنده فرش بطائنها من استبرق اللي داخل من استبرق اللي داخل اللي بره يا ما خبر على قلب البشر وأناس قال لهم من جهنم النهاب يقول فراشه نعم <تــ تــ> فأني أجب هذا هؤلاء لأنهم فن... كان نومه يرضى رب علي, على طهرة ما كان يقلب القنوات وعلى معاه فيه ثم كان جالس على الشاثينج وعلى الإنترنت المواقع الخبيثة فيختلف الناس هنا لأجب هذا قال الله سبحانه وتعالى هنا سنطعمهم ونسقيهم لكن هناك قال ويوم تقوم الساعة يوم إذن طيب ما أننا في اليوم الأول فضية الشيخ وهي فرصة حتى لمن لم يعقد النية على أن يكون متقيا لربه وعاملا لما يرضي في هذا الشهر الفضيل هي فرصة أن توجه كلمة حقيقة في هذا اللقاء وأن نقول للناس أجمعين لمن يشاهدوننا الآن لأنها 29 يوما أو 30 يوما هي فرصة وكما ذكرتم أحد عشر شهرا ونحن نلهو ونلعب وسادرون في حياتنا هذه لماذا لا نستغل أجمعين مقصرنا ومفرطنا ومبعدنا هذه الثلاثين أو التسعة والعشرين يوما كي نخرج بعدها ببعتق من النار ومغفرة من ربنا جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا جميع أيها المؤمنون ما قال أيها الفاسقون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ما أجمل كلمة لفقتها يقول حبيبنا وشيخنا يقول 29 صحيح فواس مالها يا جماعة رمضان مهدرا شكرا سار راسمالها 29 يوم والله بدأنا اليوم بأذف لامين ذلك الكتاب والله ما أسرع الأيام وتذكرون كلامي هذا ثم إذ بالإمام يبكي وهو يقول قل أعوذ برب الناس ونحن نجيد فن الحسرات نجيد فن الحسرات فنقول بما أن مثل ما طرح حبيبنا الآن من الآن مدام البداية ترصح الآن من الآن لماذا نقتلهم العالم الآن نحن في عصر لغة الأرقام نعرف الفرص ونعرف الصفقات فأعظم صفقة ممكن أن تمر عليك في حياتك هي هذه الصفقة أعظم صدقة في حياة الإنسان هي صدقة رمضان أنه يبدأ اليوم لأجل هذا الله سبحانه وتعالى بدأ يسقي علينا قال غلقت أبواب النيران فتحت أبواب الجنان يا باغي الخير أقبل يعني ما بقي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة تزين كل يوم لا خطف الله يبغى بس بثهمتك كل يوم وبكرة وبعد قال كل يوم تزين الجنة أي شي زين فيها ما هو يا مع قطر على الأرض تزين من يزينها أولا لازم تعرف من يزينها مصمم بكو لا اللي يزينها هو رب العالمين جل العالمين يزينها كل يوم وتتكلم يقول لها تكلمي يتقوم يوشك العباد الصالحون أن يضعوا المؤونة والتعب منهم ويدخلوك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون الذين رموا في صلاتهم خاشعون هل نخشع في صلاتنا يعني لعنه نسمع كلام ذا بالأجل هذا الله سبحانه وتعالى أعطى بسخاء في هذا الشهر ما لا يعطي في غيره بأجل هذا من العسلم كان يصعد المنبر ويصعد درجات الصحابي ينظرون الصحابي يراقبون كل شيء عن العسلم حتى وهم في الصلاة يشوفون لعيبة من وراء قالوا مالك يا رسول الله رأيناك وأنك تكبر في الصلاة الجهرية قالنا تقول الحمد لله أمين رأينا لحدي تتحرك إيش تقول شو تكبر قابس فكانوا يراقبون النبي عليه الصلاة فصعد المنبر الصحابي ينظرون قال آمين ما ما كان واحد العسلم آمين غالبًا تكون غد بالآخر ما في أحد في الح يقول آمين قال آمين فمصاعد من الدرجة الثانية قال آمين فمصاعد من الدرجة الثانية فقال آمين نصبحانه إلا ما يطوفون هذه أول ما انتهى قالوا يا رسول الله فمعناك فأقول آمين آمين آمين علامة قلتها قال أثاني جبريل في السالة الآن في يدين ثلاثة الله جل جلاله سبحانه من فوق عرشه أرسل جبريد وقال قبل لا يدخل محمد المنبر عليه الصلاة والسلام وهو يضع قدمه كلها هذا كلها كل هذا الكلام قل الله أرسلني يقول كل هذا الكلام قل آمين الله يقول قل آمين آمين على عيش ربك قال قل بعد هذا السخاء وتغلق برد النيران ويقبل فيها التائبين والتائبات وكل هذا الكرم وإنه ليوان أجزيب لخلوف ومصائل أحب إعظام الريح كل هذا السخاء قال قل لهم قل كل لمحمد السلام من رغم أمث ثم رغم أمث ثم رغم أمث من دخل عليه شهر رمضان ولم يغفر عليه قال جبريل لمحمد عليه الصلاة والصاعد قال قل آمين يا محمد من دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له فأبعده الله فجعله في النار قل آمين قال آمين الدائما أول شيء الأمر طرح من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الذي دعا جبريل عليه الصلاة أعظم ملك أن يؤمن أعظم مخلوق قالوا والمؤمن داعي إذا قلت أمن فأنا داعي إذا كان واحد داعي للسلام هذا هو السؤال الذي أريد أن أطفل المحلام البارحة أول ليالي رب العالم هل تصدقون حديث النبي عليه السلام أن لله في كل يوم أتقاء هل تتخيل أن هناك أثماء الليلة الماضية فعدت إلى الله سبحانه وتعالى فعدت إلى الله لن تمسهم النار أبدا هل اسمي واسمت منهم؟ هل حملنا الهد؟ قلنا عادي؟ ماذا عملنا لي تكون أثمانا من ضمن هذه الأثمان؟ جئتكم الآن من ثلاث الأعصار صلى الله عليه على أقوام ماتوا إذا كان ما عثقوا أمس متى يتقون؟ إذا ما عتقوا، أمس؟ آخر يوم لأمس رمضان أمس فأحبتي هل وضعنا عيننا على أثق من النظام؟ بصراحة أسأل نفسك الآن من قبل رمضان إلى الآن إلى هذه اللحظة أنت وضعت همك أن لابد أن أعتق من النار في هذا الشهر كم مننا من لم يكن هذا الشهر لم يكن هذا الشهر فماذا عملت وهذا هو السؤال فاغتنم هذه اللحظة وليس هذه الساعة لأن بكرة بنصلي ببهر عنا إذا ما صلب علينا والله أعلم إذن أيها الأحبة هذا هو شهر رمضان الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ وقد تحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال في حديث الله عيناني لا تمسهم النار وذكر منهما وعين بكت من خشية الله نسأل الله أن نكون من الباكين من خشية ربنا جل وعلا ومن الراجين لرحمته وعفه وغفرانه ومن العاملين لذلك حق العمل على ما يرضيه جل وعلا أم أنس من خميس مشاهدة فضاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ لدي مداخلة هم سؤال تفضلي معرفة الصوت قليلة لو سمحت. بإذن الله أقول في مداخلتي يا للغرابة غريب عجيب اجتماعكم هذا فبينما مرقص وغناء وحدث ولا حرج عن ذاك وهذا فسبحان الذي اشتباكم من بين هؤلاء واختصكم لهذا يا للغرابة يقول الحسن البصري لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة فإن نفس المؤمن عليه غالية والبعض يبيعها برخص يا للغرابة يقول الحديث صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما فيال الغرابة ولكن هكذا بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا فطوبى للغرباء فهل لا تحب أن تكون غريبا فنعمنا هي والله تلكم الغرابة ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول أنه لا بأس من إدخال القنوات والتحكم فيها مع العلم موجود أطفال كذلك ما رأيكم في من يقول أن الصلاة والصيام والشجاب ليست هي الوحيدة التي سترفع الأمة الإسلامية وأن المسلمين رجعية وتخلف إذا لم يربطوا الدنيا ويعملوا لها بجدية حتى نصل مثلا لمستوى عالي مثل مستوى الدول المتقدمة كان يقولون أن حديثكم أغلبها عن الصيام أشكر في الدنيا نس. وجزاكم الله أكبر. شكرا جزيلا معي محمد من الرياض. فضل محمد. محمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليكم السلام. أفضل محمد. كل عام وإنت بخير الشيخ. الله يتقرب منا وإنت. صراحة والله أنا من اللي يحبونك صراحة بالله. الله يحبك يا شيخ عندي سؤالين بس. أول. السؤال الأول. السؤال للشباب اللي تهاون في الصلاة. يعني, يعني مثلا هنا يمجون أهالا يقومون يقول إن شاء الله إن شاء الله ولا يقوم الثاني يا حمد بلقي أما قدر صلاته السؤال الثاني السؤال الثاني طال أمرك ويتنصح الشباب بعد صلات الكرويح يروحون جزاك الله خير وحمد وياك إن شاء الله أشترك جدا في أمام الله. طيب اسمح لي يا شيخ آتي على سؤال أم أنس قبل أن أكمل بعض المحاور وهو أمر متأكد حقيقة في هذا الشهر وقد مررته البارحة ببعض محلات الأجهزة الإلكترونية التي تعنى وتهتم بادخال وتشبيك وإيصال القنوات الفضائية إلى المنازل فوجدت ازدحاما لا يشابهه إلا الازدحام يعني أستاذ الله عظيم رغم الفارق عند الحجر الأسود فنصيحة لهؤلاء الشيخ ورغم أنهم يقولون كما ذكرت الأخت أم أنس بأن ندخل القنوات ونستطيع أن نتحكم فيها رغم وجود الأطفال والمراهقين وغيرها نقول بالله الله التوفيق اولا الأمر مسألة في إدخال قنوات فضائية ونتحكم فيها هذه هي التي يريدها ابليس ابليس لا يريد منك تقول أنا أدخل القناة عشان أفتحها على مطراعيها ولا لا ابليس لا يريد منك خطوة هذه الآن ابليس الآن مع خطوات أخرى ابليس بس يريد منك الآن أن تركب الجهاز فقط ثم القضية الثانية مسألة أنها يأتيك ويخليك تشفّر واحدة كل يوم وتطلعها وهذه خطوة أخرى والله سبحانه وتعالى أنا ما قاول استبعي خطوات الشيطان قال ولا استبعي خطوات الشيطان فهذا من مداخل الله علينا يجي لك دخل القنوات كلها وشفّرها طيب ليش دخلها أصلاً ليش دع ما يريبك يا قلنا دع ما يريبك إلى إلى ما لا يريبك قال ألا إن لكل ملك حما وإن حما الله محاربه قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك ما قال يقع ولقد دخل قال يوشك أن يقع فيه يعني دخل قنوات بس ما بعد ناظرها الان ناوي خطب قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه والله إذا وقع فيه لن يفلت هذا الملك في الأرض فكيف برب العالمين الذي قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ قرى وهي ظالمة إن أخذه أليم الشديد لأجل هذا شبه من أن هذا حديث الصحيحين حديث معمان قال بحديث آخر حتى تعلم أن مجرد بخورة قال إن الله ليملي للظالم ماذا بحور الحماة؟ قال ليملي للظالم حتى إذا أخذه قال لم يفلتها فهذا هو هي هذه القضية الأولى فنقول أبليس ما عنده مشكلة أنه يجلس معك سنة عشان تزمي ذنب واحد ومن الناس ما أخذها من قاصرها أصلا ما يحتاج مع أبليس سنة ما يحساج إبليك إلا وهو في البيت يقول له ليش ما تروح تركب بقرات ما يروح مباشا يروح طيب تخاف الدين وخاف رب العالمين ونحن ربضان تشفرها وبعدين الشطارها يفكها مثل ما تحصل مع عابد بني إسرائيل عابد مو جاب القلوانة دخلها عابد شوي شوي مع البنت تكلمها انطحها دخلها جنة فيها قتل في النهاية كفر فهذا أقل لأجل هذا من يعلم بالله سبحانه وتعالى يحرف ايش قدر هذه العين ايش قالت في صحيح البخاري ام لا اله الا الله سبحانه وتعالى اللهم صلي على محمد يا رسول في صحيح البخاري والله انسيت هذا الاسم الان لكن حديث صحيح البخاري الرجل العابد الذي يعبد الله في صومعته قالت له امه وثنادي يا فلان يا فلان يا فلان ثلاث مرات ما اجابها يقول أمي أو صلاتي يقول أمي, أمي أو صلاتي فدعت عليه دعوة ما قالت اللهم جعلها قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المموسات لا إله إلا الله ما قال حتى يدي المموسات تعرفي إيش تأثير هالعين في دينك كيف في دينك نخر كيف ممكن توجي عليك خشوع في صلاتك فتطيح من سلسلة الخاشعين في الصلاة ألقيناهم في هذه فاشعون. ده النظرة قالت لا تمسوا يا رب حتى يطيع علينا على من الآهات. فكانت من جاء وركبها عنده. ايش بيسووا بفعل سيدنا؟ لأجل هذا الله عز وجل قل للمؤمنين غبوا من أبصارهم. الثلاث كانوا يدعون ست شهور. أهل يبلغهم الله رمضان. ستة أشهر مو ست ساعات قبل رمضان. ستة أشهر يا رب بلغنا رمضان يا رب. أنت يتعلم ما تعلم الحياة صارك شيء. أبداً يتعلم ما كل عنده يحب الحياة. قال ماني ولا الدنيا كل مجلس الحياة يمتفن عسلم أمنا يوم جاء ام رمضان قال يا رب عيشي رمضان اللهم بلغني رمضان ليش؟ لأن رمضان غالي فجعوا السلسة ست شهور فجأنا الخمسالة من الخوف الست شهور هذه جلسوا ويسعون كيف يخربون عن ديننا عن طريق المثلثات الكامودية اللي فيها من المعاطي الله سبحانه وتعالى والفجاعة والعضان ما الله يعلم ست شهور يعدون لبرامج عشان رمضان لأنهم وجدوا مثل هذا الصنف اللي يقول لا أسأل الله مين وإياهم اللي يقول بدخلها وبشثرها فنقول رمضان عزيز على القلوب فلا نسمح لأي أحد أن يأخذ منها الفرص والله لو عندك مليون والله ما تسمح لي أجي واخذها منك وانتعبا عليها رمضان أغلى الملايين يا جماعة أغلى الملايين سمحنا في أوقات رمضان تبعتر نصفها في الأسواد ونصفها في الاستراحات ونصفها قدام القنوات ونصفها قاعد نضحك على تهزاء العالم بالدين وفي أخلاق الله سبحانه وتعالى يقول أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَفْتَغْفِرُونَ فإذا ما تبنا هنا متى نتوب ولاحظ تقول الزّحام الزّحام متى في أي شهر؟ رمضان. شهر رمضان, رمضان. الزّحام تلقى في الأماكن اللي فيها أكل وشرب وماكن الشهوات فالخريج اللي جاء رمضان عشان ينتفها احنا مزبح فلا عليها فكل واحد يؤمن مؤونة ثلاث والشهوات مجهدون قنوات وكل قناة علموا والله العظيم أن أكثرهم اسمهم وأكثر الناس لا يعلمون فعلموا أن أكثر الناس قال الله أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعطون إنهم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم أضل سبيلة حتى الأنعام ما تخليك تأخذ منها شيء لكن هؤلاء يسمحون لك ويستحرون لك الساحة في حدود شهيرهم العظيمة فيستحلك تبغي تعطيني برنامج تستهدفيني وضحك ما عليش عطني تبغى تعطيني فوازور في راعة تربط عطنيها فستحنا يا جماعة هذه هذه من هذ مال نفتح والله الواحد فينا يحط أمواله في الزوك فيا جماعة هذا الدين أغلى ولو قلنا أن بألتنتنا رمضان والله أهم قال الله عز وجل وأما من طغى وآثر والله قاله أحد لا طبيعي تحبها لكن هو آثر الحياة الدنيا فإنا الجحيمة هي المأوى في جماعة احنا طلاب جنة فمثنا لهم 11 شهر ما باقي لها الشهر نسمح لهم لأجل هذا هناك تأقوم من الألغاب لن يسمحوا لهم وأسأل الله يجعلنا وإياكم لهم اللهم أمين لعل هذا نوع من أنواع المخالفات التي ترتك في رمضان التي ذكرتها الأخت أم أنس وهي الانكباب حقيقة من كثير من الناس أو من بعض الناس لأنه عمم أو نكثيرهم إن شاء الله يكونوا قليل ينكبون على هذه القنوات باختلاف مصادرها وباختلاف ما تعرضه من من مواد هذا نوع من أنواع المخالفات هناك أيضا مخالفات كثيرة ترتكب مع بداية هذا الشهر وفي وسطه وفي آخره لو نبهنا وحذرنا ووضعنا أيضا يعني أو فتحنا أعين الناس على هذه المخالفات حتى لا يرتكبوها ويقعوا فيها من أعظم المخالفات أعظم مخالفة أرضها عرف الدنيا بعد الشهادتين وما يحصل من نواقضها أن يأتيك إنسان هو يقول عن نفسه أنه صائم وهناي من النهار طبعاً سراب لذيك راحة نام صد الفجر وشراية جماعة والظهر والعصر كلها ما فلها فهو صائم بدون صلاة يعني الركن من الثاني للإسلام عمود الدين الله اختار الصلاة هذه تكون عمود لأن الدين كل أمر يؤسس كل أمر يؤسس نبنى يؤسس كل شيء يؤسس على أصل الله سبحانه ما أختار الجهاد ولا أختار أي قضية ثانية حتى يقف عليها الدين إلا الصلاة قال وصله وعموده الصلاح إذا طاحت الصلاة كل الدين الع... الإنسان هذا كله قال العهد لابن وينصت له من تركها فقد كفر فيا جماعة الآن نه نتهاون في الصلاة وأنا في هذا المخالفة أصلا نجيب على أخوان الفاضل والشيخ وأخي الشيخ محمد, محمد. حم... أخون محمد ف. قال الله عز وجل ما قال فويل لللي ما يصلون الله اش قال فويل للمصلين هذا في غير رمضان هذا الثلاث غير رمضان قال فويل للمصلين يا ربي المصلين خمس صلات وتوعدهم بواعدة جهنم ان تدوب في الجبال بمروعة يا ربي هذين يصلين ايش حالهم كيف طريقتهم وتعاودهم قال الذين هم عن صلاتهم سهون لكن مو المواقية اللي الله ارادها المواقية اللي هو <تصفيق> <تصفيق> أرادها لكن تعال شفى الساعة الساعة يا دائم طيب في يوم الخميس الظهر مع الثلاث ساعات ما يقوم لأننا نعرف الدنيا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويأذون وراهم يوم التقيل فهذا أعظم ذنب وأعظم جرم وأعظم كفر أن الإنسان يتهاون في الصلاة لا نستغرب إذا فاتك الصلاة تهاون فيها أكيد بطال حرام فخله من بعد يمخلف أضاء الصلاة يقول بك والله ما أضاءوها ما ما أضاءوها ولا تركوها قال أضاء مواقيتها فخله من بعد يمخلف أضاء الصلاة واتبعوا شوات شواته سوء في القول نغية إلا من ثاب فنحن نقول أن إلا من ثاب نبغى نستغله كلنا إلا من ثاب فهذا من أعظم الأمور الأمر الآخر أن النبدأ بالأشياء اللي عند النساء إذا تقبل لي يا شيخ بس اللي كي لا نتأخر الوقت سارة من مكة تتكلم صحيح. صحيح. تفضل يا اخت سارة. علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. آه، آه، ممكن كنا قول كلمة. يا تكون مختصرة جدا يعني لأنه ما في مجال عندنا في البرنامج تفضلي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل نبي ورحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله سلام. أخي، هذا عاد رمضان علينا باليمين والمسارات، ونحن نعيده. كم رحلوا، كم ولم يحضروا معنا رمضان، رمضان. ها نحن نستقبل رمضان، هل نستقبله بالمعاصي، أم نستقبله بالطاعات؟ كما يسألون، كما فعل الأنبياء ومن قبلهم. استقبلوا بالطاعات والعباد أخواتي، استقبلوا رمضان بالطاعات ولا تستقبلوه بالمعاصيل. الصلات الباطلة هل تنتاعك في الدنيا والله واللي تنفعك تنتاعه بادري في الطاعة ولي بادري شهرك الفضيل الكريم الذي الذي الذي لا الذي لا يغدو إلا في سنة مرة حسنتي حسنتي يا سارة أشكرك جدا سلام الله خير بالك خير بالك جمالك والديك بارك الله فيك نعم إذا ما حكم الأكل في نهر رمضان متعاملة طيب اسمحين لي يا سارة ما عليش الأسئلة يعني بيدنا أن تكون من البرامج المخصصة للأسئلة خاصة الأسئلة الفقهية وعندنا بحمد الله يعني في القناة برامج كثيرة وخاصة برنامج زميلنا محمد المدن الجواب الكافي في القناة العامة يريب عن كل الأسئلة التي تودون بإذن الله أن تعرفوا إجاباتها أشكرك جدا معي من الطائف قريبا من مكة شيخ حسين الثقافي تفضل يا شيخ حسين السلام عليكم. السلام ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة, ورحمة الله وبركاته. الله, الله يحييك وبارك فيك. أشكركم على. ضابط الشيخ عبد المحسن أنيكم جميعا بهذا الشهر الكريم وإنه موسم الطاعة وميدان العبادة ومجال الصدقة وشهر التوبة أقبل في مدة يسيرة وفترة وجيزة وسرعة غريبة وسوف تنصدم أيامه وتنقضي ساعاته وتسالح أوقاته فنفاجئ به وقد بقي قليله وأزف رحيله لقد زارنا مرات عديدة وحل علينا سنوات مديدة فما زارنا من عام إلا وجدنا أسوأ إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله أمم متناثرة وقلوب متناثرة ودول متقاطعة وأحزاب متفارعة فتن مت... محدقة وشهوات مطرقة أنا أيها لحبة حينما سمعت كلام الشيخ زي الله خير تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أُوتوا الكتاب من قبل؟ فقال عليهم الأمد وقثقت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا الذين يحاربون دواعي الزنا ويقطعوا أسباب الخنا وهم يعلمون أنه دمار للأسر وهد كل الأسفار؟ ألم يعني للذين أوتي الأجهزة الإعلامية وقنوات فضائحية وإذاعات صوتية تنشرها فنشر الباطل وأظهر بها المنكر وأشاع الفاحشة ألم يعني للذين آمنوا ألم يعني للذين آمن أن يتوبوا إلى الله ألم يعني الكاتب الذي سخر قلمه ووظف بيانه في نشر الرذيلة وتزيين الباطل وتحسين المنكر وإثارة الشبهات والدعوات للشهوات أنا أعلم أن النقاط عندكم كثيرة والعناصر أديدة ولكن أردت أن أشارك وأن أدري بالدلوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله مصدر <تصفيق> جاءت الله خير وبارك الله خير طيب نكمل المخالفات يا شيخ طيب. طبعا نبدأ بالمخالفات المسائية وهي كثير مخالفاتنا كثيرة يا جماعة ونحن نعلم لكن نحن نطمح من هذه الحلقة بالإذن الله أن تعدل كثير من هذه المخالفات مسألة الصلاة وهي أهم موضوع اللي يصوم وما يصلي فهذا يرجو ماذا؟ هل يرجو المغفرة؟ قال النبي عليه السلام والصوم ورمضان, ورمضان ورمضان إذا اجتنبت الكبائر فهذه أعظم كبيرة ما اجتنبت إذا اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فما فماذا يرجو هذا من رب العالمين؟ هل أن يعتق قبضا من النار أو أن أو أن يغفر له سبحانه وتعالى السيئات هو الآن ارتكب كبيرة أكبر من رمضان بنفسه الركن الثاني المسألة الثالثة للنساء أكثر نساء هدهم الله وانا أنصح أختي الغالية تلجاها في المطبخ صلح مليون ثمث لا قرأت قرآن خليها ثمثين وقرأ جزء صلح لها مليون ثمث وتتعب إذا جاء المغرب وودعت السفرة العظام خلاص هدث ما تقول ما عندي وقت أكيد ما راح يكون عندي وقت. لو عندك عشرين طباخ فبعدها تجد أفطروا انتهى للفطور تعلم شوفها في قيام الليل تصطلات ترويح ما عاد فيه خلاص جسم تعبان من هد واخرى تظن عند رمضان شهر الاسواق فاكثرنا تهم بالذات العشر الاؤاخر تهمنا من العشر الاؤاخر من المقاضي العيد يعني ما وضعت ولا شرعت العشر الاؤاخر الا عشان نخلص امور العيد فيها فيا جماعة ننتبه لهذه القوية المسألة الثانية او الثالثة تلقاها صلي وكل متلك وفي, وفي التراويح وجايه بهالعباءه المزركشه وبالطيب وهالبنطال وداخل الصني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعترت وخرجت للصلاه من المسجد لا تقب منها حتى ترجع وايش؟ فهي لابسها لا وتغتسل قال لا تمنعوا إماء الله متآلد الله وبيوتهم خير لهم هذا وين؟ هذا في سود هذا في المسجد يا جماع لا نقرد إلا لحاجة تلقى تروح تقضي عند هذه الساعة وهذه هذه الساعة و ثلاث ساعات انتهى رمضان ان ختمت مرة وخير ولا ما ختمت طيب هالساعتين اللي قضيتها هناك كنت خلتين فيها أربع أجزاء المسألة الرابعة تخص أيضا النساء كثرة الغيبة والنميمة امتح لها الغيبة والنميمة وهي في جلسة ساع التراويح كأننا ما عرفنا رمضان في غير رمضان الوعود الشديد للغيبة والنميمة ان أود أحدكم أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرحتموه النبي عليه الصلاة والسلام لما مر وجد حمار ميت وجيفة قد ارتفعت قوائمها من تفخة فقال يا فلان ويا فلان انزل فكل من جيفة هذا الحمار رفض الله لك يا رسول الله هذا لو حي ماك ماكلنا وهو جيفة ناكل منه، قال انزل فقد نلتم من أخيكم آنفة الكلام اللي قلتوه عن أخيكم قبل قليل أشد عند الله يعني أسوأ هذا تبينه ليش يسويا ربعين؟ هو ليشرح هذا الأمر. قال أشد لو كل واحد منكم ما أذكى الأحمر وقاعد يأكل منه أهون عند الله من أكلهم لما جاءوا بكر وعمر قالوا إن بلاد رجل نقوم جاء قال اذهب إلى مديئة السرّم وقل له للتأذمة نبغى أكل فأول ما جاءهم بلاد جن سلمان بلاد بلاد المسلمين قال له يا رسول الله إن أبو بكر وعمر يتأذمانك يبغون طعام قال كلهما قد استأذنت ما ما رجع قال جئوا لعسل معه قال يا رب يا رسول الله ما استأذن ولا شيء إحنا نطلب منك أكل قال والله إني لا أرى نحمة بينا أثناء إتما. يقول أنك قلت نائم فهذا ما ذلك بعده قاعد شد صعد نجمع حسناتنا ونمسحها على طول يا جماعة هذا الأمر عظيم الأمر الثاني عند الرجال تلقاه ما شاء الله عليه يصلي تراويح ثم بعد تراويح في أحد المقاهي ولا في التراحات ويظهر ليهم في النوم ياما في الدوام راح رمضان عنده استراحات دوام اللي درهم نائم فطلع رمضان أشوفت رمضان هذا الذي قال الله, الله عز وجل قال من دخل عليه شهر رمضان طلع عادي كأن شعبان كأن عيد شهر دخل وطلع ما في اي استعدادات فيا أحد المفضلات وشباب في الأسواق ومشخفين يعكسون يا جماعة هذا رمضان رب رمضان ورب غير رمضان ما يرضى أصلا في غير رمضان لكن لا يطلع لا يكسب نبليس في رمضان يا جماعة والله العظيم الناس تبكي على أولادها يموتون واحد يبكي على صفقة يخسرها ولا أحد يبكي على رمضان لا في ناس والله تبكي على رمضان وفي ناس والله كل ما مرت ليلة إلا يبكي هل صلع بين شد وجذب جد و مجد هل صلعتني مع اللي يطلعوا و اللي طلعوا طيب ايش السائدة عندنا يعني لان خلق خلقنا أجر رمضان وتخلصنا هذه كلها أتخلص منها ايش السائدة منها صراحة يعني جمعت هذا الرصيد اللي عندك أصلاً الناس ليسوا سواه الرصيد اللي عندك هذا لأنك انت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى يوم تضيق عليك الأمور ونحن نشوفهم إذا دخل في العمليات شوف الأم تبكي شوف مشاعر ما بيشوف تبكي حياتك ترى الرجل هذا في حياته كله جبار اللي تخلل به العملية والله ترى منكثر يا رب في هذه اللحظة يا رب إذا قلت يا رب ينظر الله كم رصيدك في دليل طبعا كل دليل قال الله عز وجل في هذه الحالة المرضية قال وأيوب إذ نادى ربه أمي نفسك يضر الضر وأنت أرحم الراحيمين تدفع جلدة تحت يقوم يجمع نفس أيوب وبعض من أيوب طائح في الأرض قال وأنت أرحم الراحيمين فاستجبنا له يا الله يأيون جف المشاعر قال يا رب السب ليس تجب له رب قال فكشفنا هذه من ضر وآتو له أهلها يا رب ما طلب ونفسهم معهم هل أعطايا كلها ليش لأن عند رصيد أيش رصيد يا رب قال إنا وجدناه نعم العبد إنه أواب يقول ما أشيك تهدامتها واحدة لدي كيف ما أستجيب له وذنون الذهب مغاضداً انتجن في سجن عظيم سجن يعني ما في سيئة في الدنيا حتى لو تنتجن في زنزالة ومطرابية ألاقل عندك كهرباء عندك ماء صح تقدر تنام هذا السجن سجن فيه ذنون يولي تعالى السلام ما في ما ولا في كهرباء القضبان أضلاع حوت يبغى ينام سواء الكل تحته سواء المعد المعدة المعدة وروائح أعظم قال لا إله إلا أنت سبحانك إحتاج قال الله. إني كنت من قال الله فاستجدنا له ليش يا رب استجدت قال لولا أنه كان يقول يا مظل رطيبة مليان لولا أنه كان من المصدحين كان معظم لنا ومنذ لولا ما كان يا رب اشتركه قال لنبذ في بعض كان ما طلع، <تصفيق> <تصفيق> وكثير سارت ورط في صحاني ما الله رب ما في قال الله لولا أنه كان من المتبعين لنبي كان أخليه إلى الآن إلى يومبعثه ما يصير عندي فأنت برأسيتك، تشاء عندك برصيدك وأن لم ي الإنسان إلا ما ساء، طيب بعدها حالة أعجب منها زكريا ابن ربه ربي لا تظهرني صردة عمرني سنة، يقول أشمت خط يوم عمرك مئة سنة تسعين وأنت عقله عاقل أربع حالات. عقيم وهو عاقر وهي عاقر وعمره مئة سنة ومئة سنة ومئة سنة ميننا لو عمره عشرين سنة هو عقيم أسوأ حالة عقم في التاريخ الطب كله يعمد عن وحده ما قال الله سبحانه لا تضرني فردة وأنت خير وعارفين يا رب ممكن لا يجعل له الله طيب بسوي تحاليل لا يجعله أن تجي أعرفوها بشر إذا كان عندك رفيد وأنا أركز عليها إذا كان عندك رفيد ما يحتاج أن البشر ونسوي تحاليل تقول يا رب يستجابك يكشف الله من بك قال الله عز وجل فاستجبنا له يا رب عمار مين سنا قال وهبنا له يحيا الأمر لمن الأمر لله قال وهبنا له يحيا وأصلحنا له يا رب ما طلب وطلب بس واحد نأخذ كلهم صورة أمدياء وجه واحد كلهم طلب طلبات أعطاهما الله أكثر لما صدق الملاذ الله ما ينساه جماعة قال وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة بيعطيك الله ليش أعطيناهم قال إنهم كانوا يساعرون في الخيرات ليش كلها كانوا كانوا لأن عنده رؤيد ما مر رمضان ألف وربعمية إذا داع رمضان رمضان عنده مليون في ملا شهرات 83 سنة ما يعني كان واحد فايم جاي مصلي يتبدج ثلاثين سنة تعيش ويان حصة رباعين ومع ذلك في راحت قال إنهم كانوا يس... ففجبناه واهدنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يقول الله ما شفته لا كانوا كيف ما له ما شفت إذا علم أنت أمر غظيم نبستويه قالوا سارعونا في الخيرات فلقات السف الأول ما يبغى حيث بك وسارعونا في الخيرات ويبعوننا رهبا ورهبا وكان لنا خاشر لن نكشع والمخ خزن فيه بلاوي ورقصات وأغاني ومسابقات فاشلة واستهزاء بديل رب العالمين فكم هو رصيدك طيب إذا كان عندك من المخالفات قال يأتي أشعث أغضر فيمد يده إلى السماء اجتمعت فيه كل شيء بحاجة الإجابة الله رحيم فهذا أشعث وأغضر وقال يا رب من قطع ذهب السبل قال يا رب ما كان الله يسلم جرس ذكله؟ قال وما أكله ما ضر ما أكله حرام وما شربه حرام وغبّي بالحرام فأنا ونتجابنا يقول عيونه مليانة كلها غير حرام شافت كل الحرام ويبنة سمعت كل الحرام عرفنا ليش؟ ليش؟ أفمن جاعدين نقول هل أجر وأترك هالمعاطم؟ ينبّ لاش فأنا أقول أنت تحتاج رب العالمين وأنا بحتاج رب العالمين بل أن أحتاجه في كل لحظة في نفس يدخل ويطلع بهذا يوم تحتاجه في ولدك يا الله يا رب ظلّ لذا ما كان عندك رفيق والله لن يعطيك وإن أعطاك سيورحاتك عليها ويأخذها منك في في الآخرة. لأن العطاء اللي لم يعاسبك الله عليه وبيحسب لك أجر وبيعطيك أثر ما طلبت هو الوحيد اللي إذا كان عندك رسيد لأجل هذا أنظر القرآن إنهم كانوا قبل ذلك محسن يقول ترى ما زكناهم والدلعون والدملون في قصورهم بلاش كانوا قبل ذلك والحين طيب اللي قاعد يأكل يشرب الصديد ويأكل من الزقوم ويقوع ما قال الحديد من شرب قال إنهم كانوا تاريخا قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يسوي اللي يرأى فنحن نقول هذا الشهر العظيم أبداً. تبقى ايضا ثلاث دقائق لابد أن نستغلها في هذه الحلقة آه. من فضيلة الشيخ يعني ذكرتم كلاما جميلا وغايقا وشائقا في افتتاحية هذا الشهر الفضيل هناك كثير من الأنفس تشتاق وتبدأ ببي ببي أن تتحمس لفعل الطاعة وفعل العبادة رأينا البارحة ولله الحمد المساجد ملأة بالمصلين وهذه الليلة بإذن الله تعالى ولكن تلاحظون ما أيضا المشاهد الكريم بأننا نعاني من مشكلة أزلية إن صحت من العبارة وهي أن الناس تندفع إلى المساجد وترغب إلى ربها جل وعلا في الأيام الأولى ثم بعد ذلك يبدأ التناقص ويبدأ التباعد فهل من كلمة؟ في دقيقتين كما يقول المخرج الآن دقيقتين اثنتين نحس في هؤلاء الناس على المواصفات. ناعل علم بأن رمضان كل ما تقدم كل ما زاد في الأجور. أبغى أقول مثال سريع ثواني الآن إذا صار عندنا فريق يشارك في المنتخب وهذا عبوروني على هذا المثال بس للتمثيل فقط. عندنا فريق يشارك في المنتخب. عندنا مباراة بعد أربع شهور. هل هل ظلكم نقولهم أجبوا في بيوتكم إذا جدات اليوم بنجي ونعطيكم واعدة تجتوب نشجعكم ولا نبدأ ندرزم أربع شهور قبلها؟ <تصفيق> فهذا الفرق بين اللي جاء متعود على العبادة قبل رمضان واللي ما تعود من البداية فنقول ما تعود الآن لكم العكس ابدأ الآن بصح وكل يوم تزداد الجلة كل يوم تزين المعطفات والتفقات اللي تعرض في كل يوم أجمل من اليوم اللي قبلها إلى أن تصل العشر الأواخر دعني في هذه الدقائق الدقيقتين لخيرها يمكن بقى دقيقة. مم. ويجيب على شطر تكلمت عن أم أنا إذا الله خير. قالت إن زي زي زي قال إن بعض الناس يقول الصراط صيام رجعية وأنهات لنا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويبع آخرين. فارتمت ما أنت. كنتم خير أمة يومية الناس. نهوا عشان عندكم بترول ولا عشان عندكم أموال. فأمرونا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا من ناحية قدركم في المجتمعات. من ناحية صراطكم. أو الله سبحانه وتعالى يوم كان الجيش ما يعصي في بدر نزل له كم ألف من ملائكة مرزفين وخمسة آلاف مسومين ملائكة حرب. طيب يوم أخذ ولا واحد نزل ليش؟ قال كل هو من عندي أنفسكم عشان مجموعة أصله نصر انتهى وما حرم رسول الله عليه. الصلاة. الله أنت. قال قلتوا معنا هذا أصله من عندي أنفسكم. فنقول في النهاية لا بد الآن نخلص على الصف الأول. الصف الأول الجميع نخطاه دفات عندنا الآن. الصف الأول في المسجد نجلس مع اليوم لا ننفصل. يكتب لك أجل ليلة كاملة خذها الصفقات معكون رايح الأمر الثاني نحرص على قراءة القرآن إذا ما بين المغرب والعشاء أدرى خلص جزء جزئين لا يخ... لا يخدعني إبليس نسأل في الإشراق من بعد صلاة الفجر أقعد ونسي في مسلكه إلائم الإشراق ترى تسبيع أهل التجرم فيها جزء كامل ثم تصلين راتعكين يكتب لك كأنك رايح واقف عرفات ومنه ومن ذنيته وحاجة وعمرة تامة تامة تامة الفضاء الكثير والمقصباق علينا في نهاية مقام نشأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل إخير جسد. وأن يوفق هذا الوجه الذي تسبب في سبافتنا والدفاع الذي أحبتنا جسد. فنسأل الله أن يصبق هذه القناة المضارفة المحب وارضاه وأن يجعلنا وإياكم جسد. في هذه الساعة من مقبولين عنده سبحانه وأن لا تربع صحيح هذا اليوم إلا وإسمي وأسماءكم فيها أتفع الإطالة وأتغفر الله لي ولكم الله خير. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الذي تفضل بهذه الكلمات التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بعدها ممن يستمع القولة فيتبع أحسن نعم يؤكد الشيخ فضيلة الشيخ في الثواني الأخيرة بأنه لا بد أن نمارس الدعوة في شهر الدعوة وشهر القرآن ولو بإهداء شريط من أشرط الأشيخ الأفامل وشيخنا هو أحدهم ممن له تأثير وله أثر بالغ حقيقة في جموع المسلمين فلا تدخلوا على أنفسكم وعلى إخوانكم بدعوة في هذا الشهري الفضيل ثم لا تدخلوا أيضا على إخوانكم المسلمين في كل مكان بدعوة قبل الإفطار بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يمكنهم في الأرض وأن ينصرهم على أعدائهم الذين طغوا وتجبروا على المسلمين في أماكن عدة وذكركم بحلقتنا في الغد وضيفنا فضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الذي سيأتينا من مكة المكرمة متحدثا وضيفا عزيزا وفاضلا كما هو ضيفنا في هذه الحلقة أما موضوعنا فهو عن الارتقاء بالإيمان زادنا الله وإياكم إيمانا وصياما وقياما احتسابا للأجر من عند ربنا جل وعلا نلتقيكم بإذن الله على خير